كجهل بعضكم لبعض من أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون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 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت تحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيد أهلاء من الله فإن فأشفى أصلحوا بينهما بالعدل وأقفقوا إِنَّ الله يحب المقفقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين خويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخصهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا ولا تنابسوا بالألقاب بئت الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا, وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بذينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن نسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون